Thank <laughs> you. مخلي زمن في نكرات ابوها رمضان مخلي زمن في شه على كفها عذاب تصادق على سني على كفها كلام الدنيا وجابوا لي كلام الدنيا مع اللي تفرجت السبي موضوع جوايا صوت واللي مرسى على المطر حبيا يجي ب معي نشيل كف الغناي معي اجي ب معي نشيل كف الغناي ونتخيل ونتخيل ونتخيل, ونتخيل حلم دول نفي حقك وغك Må jag vara med, skriar det, räddar du min katt? Räddar du min katt? Räddar du min katt? Räddar du min من عودة المزع المطر للصوابين والمتابين والستقيم دعم الجصيل والتابح سوء في السبعك بين المتابين قوم قيبت ظم منك يا وطني ترحب بحاب بين شجعة الأرض الكبير ما ترى يا وطني ترحب بحاب بين شجعة الأرض الكبير ما من حرشتك ما من حديث لو أغضل جال الحديث وانتباهك انتل الشجال علي في الرجاع تاني للمصد بدايت ورياضك انتل الشجال علي في يمساع ضمك لوقف ضعوا تعالوا تعالوا منها ليك تمشي في تراب في البطابق فيه خطوه صوت حواء تعبر فيو امشي في تراب البطابق فيه خطوه صوت حواء غليلت لكي مو قد كثير قناعاتي في يسكن مع اللي في الخداع ما يصغير رميه تجادل تقنعه ما يصغير رميه تجادل تقنعه